اللي <تصفيق> او آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لست منهم في شيء الون من جاء الفري الحسن فلعوا الشو قُلْ إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَمًا مِلَّةَ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل ويمكن تكتب في كتاب وهو ال فَقُمْ فَضْرِ دَرَجَاتِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِئَةً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ ربك سريع لغفور <تصفيق>